والآن مع آفة الأذى باللسان ومازلنا نتحدث عن آفات اللسان واليوم نتحدث عن آفة صعبة وآفة مرذولة وآفة نود أن نتخلص منها جميعا ألا وهي كالثة الأذى أو الإذاء باللسان هذه مصيبة كبيرة الأذى يدخل تحت هذا الأذى أنواع كثيرة من المن في الاعطيات تقول انا صنعت كذا انا فعلت كذا تخيل انت ان هذا الموظف جئت به من بلده وكان فقيرا معدما لا يملك شيئا وكاجئت به من عائلته او قبيلته وهو انسان لم يكن له حظ في هذه الدنيا من مال او غير ذلك واعطيته من المال حتى صار في هذا الوضع ثم بعد ذلك يتمكروا اليه هذا انسان يعني يبطل ما صنع بالمن والاذا الله عز وجل يحذر الذين آمن يحذر المسلمين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذا نوع من الإذان أن تؤذي مشاعر الناس أن تؤذي كثير من الأزواج كل يوم تقريبا في لسانه دائما اذا رأى من زوجته امرا معينا يريد ان يؤذيها ويريد يقول انا سوف اتزوج عليك انا سوف اخلستك انت لا تريد ولا ثاني فلا داعي الادخال يعني هذا هذه المشاعر على زوجتك فتحافظ بينكم وتعيش مستخيفه يعني الانسان اللي يريد ان يصنع شيئا لا يريد يعني ان يعمل حرب اعلاميه حتى يقوم بما يريد لا نحن هنا نتكلم عن مسألة التعدد هي سليمة مغير سليمة هذا أمر واضح في كتاب الله عز وجل وكل إنسان له أعرف وأهل مكة أدرى بشعابها لكن نحن نقول أن داعي لإذاء مشاعر الناس لداعي لأن إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك يعني تكلمنا طبعا في أول حلقة من الأذى عن الغيبة والنميمة هذه من الأفات الخطيرة من نوع الأذى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ثم من باب الإذاء أيضا من باب الأذى أن تشتم الناس وأن تسب الناس الإنسان يجب أن يعتقد هذه كلها معاني من معاني الأذى الإنسان أيضا من باب الإذاء تنظر إلى مراعاة الإسلام لمشاعر الآخرين إذا جرس ثلاثة فلا تناجى إثنان دون الآخر فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن هكذا قال صلى الله عليه وسلم في مروى الإمام البخاري ومسلم لا يتناجع اثنان ودون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عظمة الإسلام وخلق الإسلام أن السائر بن خلاد رضي الله عنه روى أن رجلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أما قوما فلسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي بقض لما جاء في مرة اخرى اراد رجل ان يأمه او يصلي بالمسلمين فمنعوه واخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا هذا حق لرسول الله قال نعم انك اذيت الله ورسوله انظر الى هذه الدرجة المؤمن لا يؤذي ابدا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء تحدثه في امر النساء في امر عائشة رضي الله عنها لا تؤذين في عائشة انها بنت ابي بكر كان البيض صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يؤذى في ان يسمع شرا عن عائشة وايضا شك بعض الناس العباس الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اذى عمي فقد اذاني فان عم الرجل صنوا ابيه ايضا من ضمن انواع الاذاء ان يكف الانسان اذاه عن الطريق فان للطريق اذاه الذين يجسون على قرعة الطريق على ما ابتلي به المسلمون من القهاوي الممتلأ بها الشوارع والسبحان الله وهي على قارعة الطريق ويجلس الناس فارغين من كل شيء لا هم لهم إلا الغيبة والنميمة في الأعراض والكلام عن فوضى واللغو وهذا كلام البعيد ثم ينظرون إلى الذاهب والغادي والرائح والرائحة والواكب والماشي سبحان الله هذا نوع من الأذى والإذى نحن منهيون عزب ووصل لنوع الاذاء ايضا ليس باللسان فقط حتى ان رجلا جاء متأخرا الى صلاة الجمعة فجلس يفرق بين الصفوف ويتخطى الصفوف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادس فقد اذيت وقال عثمان اانيت واذيت يعني اانيت يعني تتأخرت وجيدة متأخرة تفرق المسلمين في الصلاة وتطرق وتؤذي الناس وهم جالسون وتجد إنسان آخر داخل المسجد وعزاكم الله قد يمسك حذاءه بيدي أو تتقاطر من يديه آثار الوضوء وتقعف على على الناس ليس هذا من الإسلام الإسلام عبارة عن أحاسيس عظيم عبارة عن مراعاة شعور الآخرين عبارة عن يعني أن المسلم كالنحلة أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا وإذا وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر انظر الى الاذى عندما تخوض انت في اعراض المسلمين انظر الاذى الذي يلحق بالناس الاذى الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيت الصديق في حديث الاذق انظر هذا امر خطير لان الانسان اذا وقع في اعراض الناس واذى الناس بالقول فربما صدق بعض مرضى القلوب بما يقال عن هذه الاسر او هذه العائلة فتكون هذه الكلمات سبب في هدم ولياذب الله رب العالمين اسر من, من الاسر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلىها ولبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خالقا فلا نؤذي من فوقنا فإن وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديه نجوا جميعا فقوية الاذاء هذه سبب القول او الفعل يجب ان يشارك المجتمع كله في ضد ايقاع المجتمع في ان لا يؤذي احد احده وكان كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذاء من قريش كان يقول يرحم الله اخي موسى اوذي اكثر من هذا فصبر ولعل هذا الرجل الذي يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه في الطريق رأى غصن الشجرة به شوك يمين على الطريق هكذا فنحاه لكي دا يوزي المسلمين فمنح غصن الشجرة عن طريق المسلمين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من اهل الجنة ولعلنا سمعنا حديث البخاري ما كان يومه بالله واليوم الاخر فلا يوزي جار لا يوزي حتى وصل الاذى الى اذى الرائحة ان من اكل ثوما او بصلا فليدخل الى المسجد فالانسان في الرائحة الصارحة فالانسان ان لم يجد طيبا فليرتسخ كثير من الناس للأسف الشديد يدخلون إلى المساجد وربما رواح تنبعث عزك الله من أقدامهم أن بعض الناس عفان الله إياكم لها رائحة هذه طبيعتهم يجب أن يتغلب عليها إما بالوضوء في كل صلاة حتى لا يوزي المسلمين لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة هؤلاء أيضا المدخنون عفى الله الشميع نسأل الله العفو العافية يؤذون الناس بالرائحة السيئة بما يدخلونها ويخرجون من أفوالهم وأنوفهم هذه الراحة كريهة وهم لا يعلمون أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الناس فالملائكة تحب الريح الطيب وتحب الكلام الطيب والملائكة لا تحب الريحة الخبيث لا تحب رائحة البصر ولا رائحة الثاوم ولا رائحة التدخين رائحة السجير وإن كان البصر والثوم حلالا فإن التدخين حرام ولكن كثير من الناس يدخل المسجد وفي جيبه عربة السجائل وتقع من جيبه ويصلي والناس ينظرون إليه يا أخي الإسلام يعني اتق الله رب العالمين هذه الصور من الإيذاء يجب أن الإنسان يراعيها فالإسلام عبارة عن خلق عبارة عن أن أدخل السرور على الناس ولا أدخل الحزن والكابة على الناس وكان العلماء ينصحون أن يقولون إن لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تحزنه وإن لم تنبحه فلا تدمه يعني انت انسان لا تريد ان تنفع انسان لا تضر لا داعي ان تضره طالما انك لا تستطيع نفعه وانت لا تستطيع ان تدخل عليه فرحا فلا تغمث بالاخبار سيئة وتغمث بالاذاء عن الكلام عن فلان وعن فلان وعن علان وعن فلان وعن فلان, وعن فلان وان لم تمدحه فلا داعي ان تدمه وتقول فيه كلاما سيئا ولذلك المسلم في تعامله مع الاخرين يجب ان يتخذ كبير المسلمين اذن وأوسطهم أخا وأصغرهم إبنا فليبر أباه وليصل أخاه وليعطف على ابنه هكذا يوعد الإنسان نفسه عن الإذاء الأذى أيضا أن تكذب على أخيك أو على إخوانك أو تكذب الزوجة على زوجها والزوجة على زوج جاره على جاره والإنسان فبدا. ومن أشد الإذاء إذاء العلماء وإذاء كبار السن وإذاء الأطفال وإذاء الحيوانات التي لا ناصر والضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا الله عز وجل من ضمن الأذى أن تغش في الكلام وفي القول وتوشل السلعة هذا نوع من الإيذاء أن تؤذي الناس بأن تكتب شهادة معينة هذا إيذاء سلبي ومن يكتمها فإنه آذى من طلب يطلب منك شهادة لنجاة إنسان معين من شر ما فنجدك للأسف الشديد تؤذي وتكتب الشهادة وربما العكس أيضا وجه هناك يشهد شهادة زور فهذا أيضا ما العذب لها رب العالمين من أسوأ أنواع الإيذاء عقوق الوالدين الله عزوجل يقول لا تقل لهم أفن ولا تنهرهما أقول لهم قولاً كريماً فلا يبيت الأب والأم بأي أحدهما من ابنه أو من ابنته هذا من أسوأ الأذى أيضاً من ضمن الإذاء أن يسب المسلم المسلم أو يسب الإنسان إنساناً هذه أيضاً كلها صور من صور الإذاء والمسلم لا يعرف الأذى فإخوة الإسلام يجب أن نراعي ألا نؤذي الناس بأسنناتنا ولا بأخوالنا. ولا بأفعالنا، لأن المسلم عبارة عن إنسان وجوده إن غام حن الناس إليه، وإنما ترحم الناس عليه. لكن لا نكن مع الناس إن غبنا ما حنوا إلينا، وإن متنا ما ترحموا علينا، لأننا ربما كنا نؤذيهم، فاللهم أبعد عنا هذه الصفة يا رب العالمين صفّة أذى، ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يؤذون الناس بأحوالهم ولا بأفعالهم. آمين.